يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون